إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين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 قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبه انا اذا لخاسرون فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب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 نستبق وتركنا يوسف عادمتا عنا فأكله الذئب وما أتى بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذبا طالبا سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل, فصبر جميل والله المستعان والله المستعان على ما تصفون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 قالت ما جزاء من أراد بأهل كسو إلا أي يسجن إلا أن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد منها قبر فصدقت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 فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً منهن كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ عليهن فلما اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أكبرنه فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إِنْ هذا إِلَّا ملك كريم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 قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امه انا انبئكم بتاويله فارسلون يوسف ايها الصديق أفتنا, افتنا في سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وسبع سنبلات خضر واخر يابسات لعلي ارجع الى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون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 en ik niet te vergeten dat ik hier ben, maar ik wil het ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم وقال الملك اتوني به استخلص لنفسي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 أنا من الكيل قالوا يا أبانا منع من الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون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 فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم أَلَمْ تعلموا أَنَّ أباكم قد أَخَذَ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف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 سفى على يوسف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 قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه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 أفأمنون أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بعثة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدع إلى الله على بصيره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 افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم ولدار الاخره خير للذين اتقوا افلا تعقلون حتى ما اذا استيئس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا وظنوا كُذِبُوا قد كذبوا جاءهم نصرنا, جاءهم نصرنا فنجي من نشاء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 و رحمة وهدوء ورحمة لقوم يؤمنون.